ويا قمالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونا yamba Ра و like yeah. Ah, ah. What is the answer? つ I In... داو لطال سيوا في ا بي Yeah. <laughs> da <laughs> Oh. Uh -huh. What <laughs>